அல்ஹ குமலிவ இதை துஃபிமாயு இலைய لَهُ سَمِيٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا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 من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أوليب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 وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا اجن الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانتم تفكون